بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان خذ الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكنام والحب ذو العصف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار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 كذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا منا أقضار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل, يسأل عن ذنبه انس ولا جان فبأي بسيناهم فيوخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي لا ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجل الجنتين دان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 يا قوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان دهامن فبأي آي ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آي ربكما تكذبان فيهن خيرات حسام فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلثهن عنس قبلهم ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر قرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارة اسم ربك ذي الجلال والإكرام